بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائلون جعداب ونفع المشافرون ليس له دافع ليس له دافع من الله من المعارف صار ظلم العلائفة والحرما يوسف يوم يرمي شان الذكار خمسه الف سله تضمن صنعا جميلا ان يرموا له عيدا وانا يَحْمِلُونَ جَنُوبَ السَّمَاءِ وَكَمَا الْمَوْعِدُ وَذَكَرُوا لَنَا كَلَّا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُفَصَّرُ لَهُمْ يَوْمَ الْمَجْرِمِ لَوْ يَسْتَغْفِرُونَ لَغَفَرَ لَهُمُ الرَّبُّ وَوَصَّيْنَا بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْمِسْكِينِ inna min janna tumba min jinn salla salla innaha lagha salla minna lawa nazla'a min sawa nazla'a min sawa جمع فأذرا إن من النساء خلق منوعا إذا مثلوا شر جزوعا وإذا مثلوا الخير منوعا إن المصليل الذين هم على صلاته الداعرون والذين في أمواله الحصوم مالوب للسائر والمحروم وَالَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ يَمْنُونَ عَلَى رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فَإِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا ملكت فمن ارتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لشهاداتهم ضائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنماتهم tamèli entre ma cama mo bena cama mo pan alini amini u فلا اطلعوا طولهم لئين منهم أن ينخل جلة العين كلا إنا خلقنا الحم من باع يعلمون فلا نحن بل نسوقين بَدَرًا مِّنْ أَخْضُبٍ وَيَلْعَبُونَ أَسَفًا يُلَاقُونَ يَوْمَهُمْ أَكَاِنَ لَهُ يَوْمُهُ الَّذِي يُعَدُّونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْحُجُرَاتِ زُمَرًا كَأَنَّهُمْ غُيُومٌ مُّتَجَسِّمَةٌ خَائِفَةٌ أَلَمْ qu'sha chenna la'ala l'am tanha'n ku'm linna sarha'n ku'm linna la'ch